ما سؤال ممكن؟ بسرعة شيخنا أحد الإخوة من يعني من سوريا يغلو في بعض المسائل ويقول ان التحاكمة إلى غير الشرق لا كفر أكبر مطلقا يعني ولا يكرر بأي تفصيل ومن هججه على ذلك أن التحاكمة إبادة فمن صرف لعباده الى غير الله وتحاكم الى غيره الى غير الله فقد اشرك بالله ما رد ذلك هذا. هذا. هذا هذا هذا الله يبارك فيك هذا هذا رايي هذا رايي مخالف للنص هذا راي, رأي مخالف للنص الله عز وجل قال ارايت من اتخذ هواه هل هوا بالتحاكم للهواء باتفاق في مسألة او غيرها او السنين هذا معروف أنه ليس كفرا ولذلك هذا ولولا ذاك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أمة الجور الذين يتحاكمون إلى أهوائهم ولولا ذاك لما خاروا أمة جور هذا كشفة الخوارج الأوال الذين قالوا كل طاعة العبادة قول هذا من من يعطي غير الله اطاع الشيطان من يعطي حق من يعطي العدو اطاع الشيطان فكانت تلك عباده من الشيطان هذه الشبه ناقشها السلف و بينوها ترى هذه على الحقيقه مذهب الخوارج لانهم يرون ان يفسرون من عندهم مو طاقه تحاكم عباده ليس الامر كذلك مطلق الطاعه عباده ليس الامر كذلك الله <تصفيق> اكون عباده بتعريف العباده المعروف قلنا ويقترن به الذل والخضوع واما من يتحاكم مثلا الى الى قاضي مرتشي يعد انه مرتشي يعطيها هذا القاضي حكم له ليس قال انه عبده الخضوع والعباده الخضوع والعباده ليس غير موجود في مثل هذا الذل والمحبه كتمام قد تمام الخوف لا موجوده في هذا في هذا انما يوجد يوجد المصلحيه فقط ان هذا يك في انه يخالف مع عندي الشرف الصالح وينبغي الانسان ان يتم فهمه في مقابل فهم صحابتي رضوان الله عليهم وفهمي السلف نعم جزاك الله أخير خيرا شيخنا هل يمكن ان ايضا يرد عليه بان الحالف بغير الله لا يعني وين كان وين كان يعني يعني فيه الشيء منه شيء, شيء, شيء من فلا يكون كفرا كبيرا الا اذا ذكرنا به شيء اا لك شيء من التعظيم نعم هذا يكون فيه شيء من التعظيم والا كل مرتدع في الدنيا متحاكم من غير الله والا يفكر المبتدع كاسرا كل مبتدع في الدنيا اما يكون متحكما لهواه او للعقل او للذوق او لغير ذلك او لاخوان المشايخ وهذا قد يكون في مرحله شركه اصغر وقد يكون في مرحله شركه اكبر مخج من المله هذا كل ما يحسده والله تعالى عن التهوين من شان هذه القوانين الوضعيه الحديثه ابدا ولكن وكثير من هذه القوانين الله مفتعل فعلاً يعني الشيء أغاية من خبس وإن ونال الله وإن إليه